خشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن، فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين وما خلفهم ولا يحيطون بعلمها وعنة الوجوه للحير الطيون وعنة الوجوه للحير الطيون وقد خاب من حمل ظهما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن